إِ لَنَا لَهدَا وَإِن لَنَا لَآخِرَةَ وَعُولَا فَآذَرتُكُم النار تَلََّّ لَا يَصْلَهَا إَِّ إلا الأشْقَ الذي كَذَّبَ وَتَوَلَّ وسيجن نبها الاتقا الذي يكتم ما له يتزكى وما لاحد النعمدو من نعمه تجزا الا بتغوا وجه ربي الاعلى ولا سن فيرضى